إن الله على كل شيء قدير ما أفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها ما سذكرون عمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تفكرون وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُؤَدُّ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكَ اللَّهِ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 تفل لله العزه جميعا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولائك هو يب والله خَلَقَكُم من تغاب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يؤمر من مؤمر ولا يوم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 ولا تذر وازرة وزر أخرى 115. وإن تدعو مصطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا 116. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا وللنور ولا النور ولا ولا وما يستوي الأحيان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 وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَفِي الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 117. لما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور 118. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 مَنْ يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَا تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيلُ فَذُوقُوا فَمَالِ الْضَالِ مِنَ الْنَّصِيرِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَلَئِن زَالَكَ إِلَّا أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْذَا مِنْ أَحَدِ الْأُمَمِ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 فَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِّيلًا وَلَا تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَعْبُرُ كَيْفَ كَانَ عَرَقِفَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً